هل توجد سنة للعيدين أو هل يجوز أن يصلي الإنسان ركعتين بعد صلاة العيدين للعلماء في ذلك أقوال خلاصتها أن المالكية قالوا يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت في الصحراء أما إن أديت في المسجد فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها والحنابلة قالوا يكره التلفل قبلها وبعدها سواء صليك في المسجد أو في الصحراء والشافعية قالوا يكره مطلقا بالنسبة للإمام أما المأموم فلا تكره الصلاة قبل العيد مطلقا ولا تكره له بعد صلاة العيد إن كان ممن لم يسمع الخطبة إما لصمم أو لبعد عن الخطيب فإن سمعها تكره الصلاة والحنفية قالوا تكره الصلاة النافلة قبل صلاة العيد في المصلى وغيرها وتكره بعد صلاتها إن كانت في المصلى فقط أما في البيت فلا تكره هذه هي الآراء ولكل أن يختار ما يشاء والله أعلم